توسلي بأصحاب الكرام وأبلياء العظام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أعطنا بحرمة أبي بكر الصديق صدقا وصفاء وبحرمة عمر بن الخطاب عدلا ووفاء اللهم أعطنا بحرمة عثمان بن عفان حلما وحياء وبحرمة علي المرتضى كرم الله وجعل من بحرمة حمزة عم النبي سيد الشهداء شهادة وشفاعة وبحرمة شهادته هيبة وجهادا وجسارة وشجاعة اللهم اعطنا بحرمة عمه العباس سيادة وسلامة وسعادة وعمانا وبحرمة بني ترجمان القرآن تحقيقا تدقيقا مدبيانا اللهم اعطنا بحرمة عمه أبي طالب ابن أبد المطالبين سياسة وسلامة وسعادة وحسنا وسرا اللهم أعطنا بحرمة سيدنا الحسن حسن الأخلاق في الكرب والبلاء وحسن الصبر وبحرمة الحسين الشهيد الأطشان في الكربلاء عليهم السلام اللهم أعطنا بحرمة أمهما فاطمة فاطمن نفس عن الهوى بعونك يا معين اللهم وبحرمة سائر الأولاد إسقنا يا ربنا بكأس من معين اللهم بيض وجوهنا بحرمة غزاة بدر كالبدر المنهير منشر علينا بحرمته النعمة كالمطر النمير اللهم عاطنا بحرمة غزاة وحد ثوابا كالعهد يا واحد يا وحيد وبحرمة سائر الشهداء شهادة صادقة يا شاهد يا شهيد اللهم عاطنا بحرمة سائر الأصحاب الكرام صحبة النبي الأمين واجعلنا بحرمة مهات المؤمنين يوم القيامة من أصحاب اليمين اللهم اجعلنا بحرمة المهاجرين مهاجرين إلى مواطع ارضاك واغفر لنا بهم يا خير الغافرين واجعلنا بحرمة الأنصار ينصارا لدينك وانصرنا بهم يا خير الناصرين اللهم بشرنا بالجنان حين الموت وبعد الموت وبعرمة العشرة المبشرة وأسعدنا بعرمة السهداء والسادات وأعضنا بعرمة السحف المنشرة اللهم وآل من ولاك من أهل الولاية أهل القلوس الحدثية وأكرمنا أهل الكرامة ذا بالنفوس القدسية سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد